دينوا اباءهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في امن ام انت اولا لم فهي الى الاذقان فهم مقمحون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 118. فاتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 119. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام <مبين> ظْرِبِ لَهُمَّ ثَلًَا أَصحابًا القَوْيَةِ إذ أَهَمُرسَلُون إِذْ أَْسَنَا إلَيْهِ مُثْنَّينِ فَكَذذَّبُوه مَا فَعَززْنَا بِثَالِثٍ فَقَلُون إِ إِلَيكُم مُرسَلون قَاوا مَا أَنتُم إِلَّا بَشَعُم مِثلُناَا وَمَا أَنْ زَلَ وَحمَانُ مِ شَيئٍ إنِ أَنتُم إِلَّا تَكذِبُون قَاوا رَبّ نَا يَعَمُ إِا إلَيكُمْ لمرسلون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 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَني وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ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 بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا على قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِنْ كَانَت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 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا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 114. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 115. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 116. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 110. وكل في فلك يسبحون 111. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 112. وخلقنا لهم من مثله ما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 117. سلام قولا من رب رحيم 118. وامتاز اليوم أيها المجرمون 119. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 114. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم 115. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 116. هذه جهنم التي كنتم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 وَلَنَ شَاءُ لَ طَمَسْن عَ أَعْيُونِهِمْ فَسْتَبَقُ الصِرَاطَوَ فَأََّ يُضُصِرُون وَلَنَ شَاءُ لَ مَسَقنَاهُم عَ مَكَانتِهِم فَمَستَطَعُ مُضيَو وَلَا يَْيون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 117. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون 118. يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 111. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 112. خَلَقَ الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 114. بلى وهو الخلاق العليم 115. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 116. فسبحان الذي وَإِلَيْهِ ملكوت كل شيء وإليه